مساء الخير انا مايكل ما اسمك مساء النور انا كريستينا أين تعمل يا مايكل؟ أدرس حاليا للحصول على الماجستير في علوم الحاسب في أي جامعة؟ في جامعة بنسلفانيا. وماذا تنوي أن تفعل بعد ذلك؟ في الحقيقة أنا أفكر أن أستكمل دراستي في مجال التعليم ولماذا تفكر في تغيير تخصصك ومجال عملك؟ أشعر أن عدد المتخصصين في علوم الحاسب قد زاد كثيرا وأريد أن أعمل شيئاً مختلفا بالتأكيد يمكنك الاستفادة من خبرتك في الحاسب في مجال التعليم نعم هذا ما انوي عمله ان شاء الله أتمنى لك التوفيق شكراً جزيلاً حاليا درجة الماجستير درجة الدكتوراه علوم الحاسب جامعة جامعة كلية ينوي في الحقيقة يستكمل دراسة دراسات مجال تعليم يفكر يغير تخصص متخصص متخصصون يزيد مختلف خبرة بالتأكيد بالطبع يستفيد يستخدم